يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اما بعد بارك اسم معلتي جمعت معلتي كلت رمضان شحنها 423 شذشت هجريه تمون عسرته يونيو قلت الشحن عسرته حمشت ميلادي ان شاء الله درسنا اصول الثلاثه نقدسله امتى تتولى نرنا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفرح الكافرون سوره المؤمنون الايه 100 و17 وفي الحديث الدعاء مخر العباده والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيرخلون جهنم مداخرين بارك الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتبه لنا له فمن صرف منها شيئا لغير الله كذبن عائلتنا عباده نزيرب ذهب بنصونه مخلوق اند حريبوه فهو مشرك كافر ازي ابشركي ابكفر اشل له مالتي مسربي مشارختي غيره له ስለዚህ زن كلن عائلتنا عباده نربت راح اخاتبه نربت راح اخا ضربت رعغات في عبادات جبرلو كل انزئات فولياتنا يربيا المخلوق ابزي اي تشاركه درجو مخلوق درجوي كنن اذا عينات عباده زيهتن لزكونه مخلوق درجوي اي والدليل قوله تعالى ابشركم بزواده قدماني انتي دليل الله عند لنا رب سبحانه وتعالى انتي بل ومن يدعو مع الله اله اخر بس ربي كاله اندحرت غزيو لا برهان له به ومغاني مرتع زيبلو وبرهري زي بزي شرك زز غبر زلو زونه سب ابشرك ودقن كلو مبرهريا بلون لمنتا ابشرك تودق قال كانت كايو ويا ابوي كمزيق غبر رييو ويشقناي كمزيق غبر رييو خبلكاي لكن اب القران والسنه كاب شرك راح يزبل زلو رب سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم كاب شرك راح يمزبل زلو فبغا ازي شرك ز زيز... ودق زلو بزي ببرهري بي زي مرتعوب اذا كن فانما حسابه عند ربه رب سبحانه وتعالى فحسبه يوم القيامه زي اكن اعطينا الاختيار بذكيك حسب خلقك ابشر كيده ابشر خير حق اذا رب سبحانه وتعالى قد ما اسفلتات ام بالليل انا من مخلوقين كعظمك نبره كل ان بالله <متنجة> يذ بلا ابشرك زودق معاش زفلتات لنا ابتابو الغاد مساته وشعاقن شخنايف اردوني انتم نبينا ردوني زبهال يلن ربك اني نزر الم اب جهنم تعذبو اينو لا نت شرك زودق نت ابشرك زودق مالتي اذا ابكونه ما ذبولو يا بني لا تشرك بالله ان الشرك ايش لظلم عظيم ابعمسو لكنه بس يزعم تزلو ابشرك خاتم كله ابشرك خواتكم كله فانما حسابه عند ربي ربي ححاسبه يوم القيامه حساب الصبولو ربي خاب عليه حسبه لا يفرح الكافرون رب سبحانه وتعالى نزم كفار زي اتوم ايعوت ومن يعلو فليذا شم نا كفره هو رب سبحانه وتعالى مغنياهم من ربي المخلوقين سلاز التغزوه زي ادم ابسره المؤمن الرغبه ايات قصري 210 شعته كمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب حنت احاديث تغسلنا على اليوتيوب دعاء عباده مخان الدعاء مخل العباده دعاء مختلف العباده عندنا عباده مالتي مختلفه حنقول دعو كل اساسي مالتي زي لكن اذا حديث ذا حديث ضعيف انما اذا حديث صحيح ما رواه الترمذي في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو ايش زي هذا صحيح الدعاء هو العباده اما مخ العباده ضعيفه يدحريو ايام سيودعاون عباده مخانو الشيخ محمد بن عبد والدليل قوله تعالى رب سبحانه وتعالى انتهلوا بالقران وقال ربكم ادعوني استجب لكم رب سبحانه وتعالى ربهم كم زيبلاله ايلو بالقران ربي لنفسي تقسل ادعوني استجب لكم لمنوني ها شباب كهبكم سبحان الله العظيم ربك بعله لمنوني كهبكم ندبل نربي عسكا انت ايو زقد لك بقى نربي عسكا لا ملائكه يدلوخه ولا انبياء يدلوخه ولا الاولياء والصالحين يدلوخه ربي من قلنا ايدليني وكل نغر دمايسورن انت كم زع حسبك ابن بغيف يا رب سبحانه وتعالى مخلوق نايفلطكاني الا الانبياء واحيمسوره دوم يفلطوا مالته لكن ملائكه درت اللوم وانبياء درت اللوم الاولياء والصالحين درت اللوم حدود الله خابو خابو خالف يقولون انت صرحنا يربي هاي اياتوني ابي صرحنا يربي يعطوني اب تعباده انا رب ما يعطوني منتى خارطون اندبل كاتصوع ما خينا خوينه ولاد هابوني تبلهم منتى دركا حنا ماي هابونا ما يقولنا تبلهم منتى انت نا يرب خا نعاتهم توم زلقا نزوم اولياء والصالحين صباح نوقوق نربخ حسبكاي وبزي شركه زيت غبر زله مالتي ربي نخلهنا ادايه بدنا التوحيد وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ازوم نعيكو قزوا تكبر وزغبرو زلو تعب الدحازم قيامه مع التي جهنم كاتو يوم سيدخلون جهنم داخرين اي حقيرين ذليلين حصراتكو ينو جهنم كئتو يو زوم ابشرك زوركو زلوين زي سوره غافر ايه سسه ازي ربي دعازي جبراي تكبر زحازو فما بالك ان زي ربي بتصوع ازغاني والعياذ بالله زخف ابشركي وتغلو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انتهى يبر اي كل انواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له فلا يحل صرفها لغير الله تعالى كل زين عيناتنا عباده تتغسى نربد انبر بمخلوق كنوبه يا بلنان تمست اقرنا ابشر مالتي اذن تتغصي هنا قالوا عند تتغصا انواع عيناتنا العباده ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من انواع العبادة وذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر بارك اسيب الشيخ ابن عثيمين الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجموعه زغونه ادله وبراهره كقران دليل التكسالوي حدث ابن زيرب بده حرسويعو دعى عند حرجرو ابشر كي ودو مغانو واستدل بقوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا بذا ايه زيادل الاقرب شيخ محمد بن عبد الوهاب وان المساجد لله اذن زي المساجد زياتنا يربيين فلا تدعوا مع الله احدا مس رب ماني ولا حاجه مخلوق وبقوله قاموا اكل ايات قسمه مالتي يشق محمد بن عبد دليل زغربه ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفرح الكافرون ومن يدعو مع الله مس رب تزوع ربك يقدفون يا شباب مس من سوع الله مس ربي مخلوق تزوع مشرك نربز قدفو خيبس لكم نربك اظهر لكن مس رب يسلذ شاركه ابشر كي ودغله ويدعو مع الله اله اخر لا برهان له به انت امرتعخا انت ما زلت كهبنا انت نات كام ابراهره بوله ولا حنت مبرهري يا بوله فانما حسابه عند ربه اذغبنا ابشرك بزيد دليل بعلي انا قوم ودسل للله بيقولوا يتبنوا ابشرك وادق عند حزب الكوينو يوم القيامه ربك حسبك ايبل عباي زربازه بقولكوا اتوبوا دونا خلو بحجو وتوبا قبل الله إنه لا يفلح الكافرون السكر رب سبحانه وتعالى مالته لازم كفاره يعودوا كفار و شبه بهم زلوا بس رب مشارق تسلذ قبروا ووجه الدلاله من الايه من الايه الأولى ان الله تعالى اخبر ان المساجد وهي مواضع السجود او اعضاء السجود لله ورتب على ذلك قوله فلا تدع مع الله احدا رب سبحانه وتعالى اذن مساجدنا يربيني له, له. مساجد ما يا شباب اللي ترغموا له اللي ترغموا له قداماي ترغم اذن لمسجدي لن زتفاليا بوتاتات مساجدنا بلن ما هلا اي ترغمو دماني اتنسقدلن اكلت اعصمتنا مالك سندماني گنبارنا مسفنچنا مسفنچانا كمون كلت ايدنا كلت ابرخنا كلت شاف اقرا اقرناها سبعتنا ازي اتنشو عتيه مزين گرناها نسقدن كلنا نمهلوق <تصفيق> كندن يبلنا نمهلوق كنبرك خلو يبلنا ازي كله بربي زملكت فلا تدعوا مع الله احدا رب ترحم الكتكابوني بس ربي خالق تجزوا اي تجزوا زخون المخلوق اي تجزوا اي لا تعبدوا معه غيره فتس فتسجدوا له المخلوق اي تجزوا السجود كي تغرغلو كم تعبد الشمس والقمر صحايك تبرون كل لا سجدو قبرو قال يوم نسال الله سلامه والعافيه نبحد قبري دنينهم زعتوله زينتا يوم خشوع تناي ربي نزي بعد قبره يقول له بجلص انا الله فيكم انا اب جل يوتيوب زرافه مالتي اب شركه اب علمنا زله له بسرقه نداته خلوه خلتس السجود يقوم نزي قبري ازي شرك دي يا شباب والله انا ذي قبر سجود غيره اقوله ازي هاني والعياد بالله انت يردنا ابغص مريتنا بزح شرك خنزله ربي يهديهم وجود دلاله من الايه الثانية قال ايتي ايه قني كم يقرنا هنا دليلنا الرب بان الله سبحانه وتعالى بين أن من يدعو مع الله اله اخر فانه كافر نسربي مغلظت صور عند لأنه قال انه لا يفلح ايش الكافرون نظم كفاره وفي قوله لا برهان له به كمون وبرهري زي بيقول لا يمكن أن يكون برهان على تعدد الالهه فهي الصفه يعني تفلالايو هذه هواء ويدم ما مغزا رب سبحانه وتعالى يتغسلنالو اذا دحر حالي دليل بي زي مرتعه يوم زغزوز حديث رقيم دليل يبلون صفه مبينه للامر وليست صفه مقيده ازيها لا برهانه له بها الكل دليل زي بقولوا ك بنو الله رب سبحانه وتعالى ازيها قلت دبروا لنا لذي نغير ازي مالتي نزي, نزي شر دليل كم زي اللي مقلص يتازيا مقاني تقيد لا مالتي بمعنى مالتي الله شركي يقول لهم كله دليل يلن مالتي تقول الجمافي برهان لانه لا يمكن ان يكون برهان على ان مع الله اله اخر حدث قبل ومبره زيبلو اللو... زيبلهم ابشركي وتقلو ويلو رب سبحانه وتعالى قبل يخيل انا قبل مبرهر اني تايلو لا ابزا يا مبرهري ناتو بحنقولي اذا خير زلو معناته لذلك مبرهري ايو صدو. رب سبحانه وتعالى مبرهري يبلو من زبلو زلو بتشريع سلازي كدي كمان جاي بالشيخ بن عثيمين رحمه الله هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ادله انواع العباده التي ذكرها في قوله وانواع العباده التي امر الله بها مثل الإسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء حج بايبن بتنتناك زرزرنا ويد ماني كجلصلنا جميرو مالتيو الشيخ محمد بن عبد الوهاب اول مقدم دليل عام حفشاو زخنه دليل هيبو حجكن بب حاجه دليل يتربالو زي عيناتنا عباده كم ناي كم قول الايمان امنت والاحسان كم قول الدعاء دبلبه بحدا يتغسلوا فبدا رحمه الله بذكر الادله على الدعاء وسياتي ان شاء الله تفصيل ادله الإسلام والايمان والاحسان بقى اب تغلصلنا كله حجي دعاء عباده مو غانوت لكن بزعب اسلمنا بزعب إيمان بزعب احسان إن شاء الله abzmatsi بسفيح كنت قولتو ينابل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واستدل المؤلف رحمه الله بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدعاء مخ العباده دعاء مخ العباده تبلبزيء دليل اقرب لكن اذا دليل زيء ضعيف مخانه اخرجه الترمذي ام انتهى تقيسوا له الامام الترمذي كتاب الدعوات باب فضل الدعاء وقال حديث غريب من هذا الوجه والترمذي حديث غريب تيلن تماتم حديث ضعيف حديث ضعيف موخانو اتى حديث صحيح زغناتن الدعاء هو العبادة فدلت الايه الكريمة على ان الدعاء من العباده ولولا ذلك ما صح يقال ان الذين يستكبرون عن عبادتي دعاء عباده ابو خانوه سبحانه وتعالى نزل دعاء عبادة قيسوه عباده الدبل شمه بوان تبست ان اتزع اتوم نعك يلمونهم بالله عن عبادتي اي عن دعائي عبادتي تما تبز دعائي مغزاته يلو انت دعاء مغزاته مخانه مالتي لذلك المخلوق اختلف من مربط راح لمن مغنياته انت اتى وسيت انا شرك زيئه جهنم داخري كلهم والعياذ بالله المشركين اب جهنم داخلين بمعنى حقيرين ذليل حصراتكم اب جهنم كئتو يومي بن الرب سبحانه وتعالى والذي حدث اب شركز زولد زله بحج ونفسه كركب الله له خيمته كله شركزي لخره حق مالته ان شاء الله ابز مسجعات ربي سبجعات البورنا ابز زله ان شاء الله دعاء كضيع عائلته كم <مؤون> هو الخوف كنده عيناتو الرجاء كم <كمؤون> هو الرجاء تسفى مقبرنا برب سبحانه وتعالى ماتو عيناتات كنده زبل ان شاء الله بزمنه ك توصلكم ان شاء الله تبارك وتعالى اكتفي بهذا القدر نسال لكم سله سمعكم وني جزاكم الله خيرا ابنكم هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته